إ anh ja cũng aلي في á na sum muangúmu அ làذ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 I do... إذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم بِٱتِّخَاذِكُمُ ٱلْإِجْلَفَةُ إِلَى بَارِئِكُمْ ٱتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَقَتُلُوا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 ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا وآكلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمون